شغلت عيني او انشغلت عيني قلبي الي وانشغلت عيني او انشغلت عيني قلبي إلي إن علي كل We <laughs> قال لي كم كلمه يشبهوا في ليالي الصيف هذا فن في قلبي شوقي لا قلتني وفي قلبي شوق بالعبي وفي خيالي طيب ها قل لي كام كلمة نشبه النسمة في ليالي فاتني في قلبي شوق بالعاندي يا ليل تاني بقى له يومي ما عرفش وحشني ليه احترتي انت اشوفه في وين شفته عني بقالو ما معرفشي وحشني ليه احترتي اشوفه فيه وان شوفته اقوله ايه غب عني بقالو يومي معرفشي فيه وحشني ليه احتارط اشوفه فيه وين شفته اقول له ايه كل داك اللي لما شفت عينيك كل داك اللي ليه ليه لما شفت عينيك قلبي اليك ونشغل يا لي هونشغلت يا ده کلی کلی لي حيرني هو اللي غيرني هو اللي فتنني في حاله أنا موسهرني هو اللي فكرني هو اللي مش عندي. أتنفحل، قام موسى هني، ولا فكني ولا بشعر <تصفيق> ها اللي حيرني. فتحت نفحة نمو صاحي ولا فكني ولا مش على ولا مش بال، صبح نفهم من من طول ما بفكر فيه حنساني أنا من ليل خلاني أبات أنا جي صبح نفهم من ويل من طول ما بفكر فيه نساني أنا من الليل خلاني هبت لكي صبح نفهم من ويل من طول ما بفكر فيه نساني أنا من الليل خلاني أبت ألقي صبح نفهم من من طول ما بفكر فيه نساني آلام الليل خلاني أبت ألقي صبح نفهم من من طول ما بفكر دربي نساني انام الليل أنت خلاني أباد أباد كل ده كله لما شفت كل ده لما شفت علي كل ذاكر لي لما شفت علي حني قلبي إلي وانشغلت علي اه وانشغلت علي, ونشغلت علي حن انبيه لي وين شغلت عالی وين شغلت حن قلبي وين وين وين كل دی